بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم اللهم منن علينا بتدبر اياته وفقه والعمل به يا كريم. الحديث عن القران دائما وابدا امر ذو شأن عظيم الشيخ صالح ابن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطره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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاتنا وسلامنا على النبي الأمين وآلنه وصحبه أجمعين ما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم محبة الكرام إلى حلقة جديدة من القول المؤصل في سورة المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي مامو خطي مسجد قبة بالمدينة النبوية نرحب به في بداية هذه الحلقة فاهلا ومرحبا بكم حياكم الله صدق فيصل حيا الله وإخوة جميعا وصل الله العلي الكبير لي ولهم ولجميع التوفيق والسداد. اللهم من نحن وصلنا في الحديث وفي تفسير الآيات من سورة النجم إلى قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أعباكم ما أنزل الله بها من سلطان إيه تبعون إلا الظن وما تهوا الأنفس ولا جاءهم من ربهم الهدى فضيلة الشيخ في هذه الآيات يفند الله عز وجل ما عبد أولئك الكفار من هذه الآلهة وكذلك من نسبة البنات له سبحانه وتعالى عندما وصفه الملائكة بأنهم بنات الله الحمد لله وبعد أما قول الله جل وعلا فرأيتم لا تهو هذا مبني على ما قبله ذلك أن الله تبارك واسمه وجل ثناؤه ذكر فيما سبق ما يدل على عظمته وجلالة ملكه ذلك أنه جل وعلا قال فأوحى إلى عبدهما أوحى فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى وذكر صدرة المنتهى وهذا كله من عظيم الخلق الدال على أن هناك خالقا عظيما وربا كريما وإلها واحد فلما ذكر جل وعلا هذا وراد أن يقول لهم أين هذا إما ترونه من ملك الله مع آلهتكم هذه التي لا تضر ولا تنفع وليست بشيء أصلا فقال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزة اللات صنم لثقيف كانت تعبده واختلف في اسمه من أين أتى وقال بعضهم أنهم أخوذ من قولنا لويت الشيء أو لويت على الشيء بمعنى عطفت عليه وعكفت عليه وعبدته وهذا يمكن قبوله أي أنهم انقطعوا إلى العبادة عنده ومنهم من قال إنه كان اسما لرجل كان يلت السويق للحجاج فربما سمنه فلما مات ذلكم الرجل عظموه وعبدوا وأيا كان الحال فإن الذي يعنينا أنه اسم أو عدم على صنم كانت تعبده ثقيف وكانت تعبده معهم بعض العرب أي أنه آلهة عندهم كانت معظمة أما العزة فمن اعتزازهم بها ولهذا قال أبو سفيان بن حرب في معركة أحد لنا العزة ولا عزة لكم وهذا يدل على أن العزة كان إلها معظما عند العرب في جاهليتهم وبعد ظهور الإسلام إلى أن أذهبه الله تبارك وتعالى فهذا ما يتعلق باللات وهذا ما يتعلق بالعزة وكونهما صنمين كانت تعبدهما العرب ألي صح ما يذكر بعض المفسرين أنها أخذت من لفظ الله وأخذت من لفظ العزيز اللات والعزة بعيد هذا جدا لأن هذا لم يعرف إلا بعد النزل القرآن فاحتمال رفضه إلى العزيز واللات بمعنى الإله بعيد جدا في ظننا لأنه ما كانوا يعرفون هذا وما كان هذا الشيء يعني في ثقافتهم وإن ورد أحيانا يسيرا في شعرهم لكنه لم يرق إلى مثل هذا الحد نقول قال ربنا فرأيت اللات والعزة وقلنا إن العزة كانت قريش تفتخر به أكثر والدليل ما صنع أبو سفيان بن حرب يوم, يوم أحد أما قول الله جل وعلا ومنات الثالثة الأخرى فنعلم أن اسم منا اللي هو المشعر المعروف إنما أخذ من كثرة راقة الدماء عنده وكذلك مناه كانت صنما تراق عنده الدماء ويظهر أنه كانت العبادة عنده أكثر ولهذا جاء قول الله جل وعلا فيه ومنات الثالثة الأخرى فجاء الله جل وعلا في كتابه العظيم بصفتين لهذا الصنم وهي قوله الثالثة وقوله الأخرى واختلف العلماء في هذا لماذا أتي بها فذهب الخليل بن أحمد إلى أن هذا الاتفاق فواصل الآي وقوله هذا يقبل لكنه لا أظنه راجحا لأننا بينا في أكثر من لقاء أن القرآن أعلى من ذلك وأجن وبعض العلماء قال إنهما صفتان كاشفتان والذي يظهر ان هذا جار على أسلوب العرب في كلامها فمن أسلوب العربي في كلامها أنه اذا, كان إذا عددت أمورا ذكرت أشياء متعددة وظن البعض أن بعضها بعيدا عنها غير متلبس بما نحن نقدح فيه فيكون إدخالها على هذا السياق كقولنا فيما يجري في كلام الناس اليوم عندما تتكلم عن أشخاص ويظن أحد السامعين أن زيدا من الناس أو عمرى بعيد عن مقصدك فتقول فلان الآخر هو كذلك منهم أو فيه فيكون استبعاده الذهني يحتاج إلى تقريب لفظي فكذلك قول الله جل وعلا ومنات الثالثة الأخرى أي فلا تظنوا منات بمن أن عما قلناه في اللات والعزة لعل هذا والعلم عند الله أقرب ما يكون إلى تحقيق معنى لما جاءت صفتان تابعتان للتعريف بمنه قال ربنا فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ثم قال لكم الذكر وله الأنثى الهمزة قطعا للاستفهام وهذا من سبيل التوبيخ والتهكم بهم كيف أنهم نسبوا إلى الله جل وعلا البنات ونسبوا إلى أنفسهم البنين تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن أي لو كان الأمر كما قلتم تلك إذن قسمة ضيزة أي جائرة عن الصواب بعيدة عن الحق مائلة عنه وقوله جل ذكره ضيزة هذا كلمة أحرفها مستبشع كأحرف لكنها هنا هذا ما يقتضيه المقام ويقتضيه الحال في أن بشاعة ما نسبوه إلى الله يناسبه بشاعة هذه الأحرف إذا جمع بعضها إلى بعض تلك إذن قسمة زيزة فلما بين الله جل وعلا أن هذه القسمة جائرة وأنها ليست من الحق في شيء بين حقيقة هذه الأصنام فقال جل ذكر إن, إن هنا بمعنى ما أي نافية أي ما هي إن هي إلا أسماء سميتمها والمعنى أنها لا حقيقة لها ليست بآلهة أبدا إذنه لا إله إلا الله يعني ليس هناك لا إله واحد لكن زعمكم أنها آلهة هذه دعاوة ولا تقوم عليها بينة ولا برهان ولا دلالة لا من واقع ولا من شرع لا من خبر ولا من دليل آخر فقال الله جل وعلا إن هي في حقيقتها إلا أسمع سميتموها أنتم وآباؤكم وذكر الآباء هنا بيان على نهي عن التقليد أنتم وآباؤكم وأنهم مضوا على سنن آبائهم من غير بصيرة ولا روية ولا تتبع علم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان السلطان الحجة ومعنى ما أنزل الله بها من سلطان لم يأتي خبر من الله ولا وحي يؤيد صنيعكم هذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وهذا يدل على أن ثمت أشياء كثيرة حولنا ما هي إلا أسماء لا تقوم بالشرع كما حررنا على شيء بين ظاهر كما مر معنا في قضايا الظهار وقضايا الدعاوي أن يدعي الرجل ابن ليس ابنه لصلبه فهذا كله من جنس هذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن والظن قد يأتي في باب الغيبيات والعقائد بمعنى اليقين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وهذا وصف مدع إن يتبعون إلا الظن هنا في مقام الذم أي أنهم ليسوا على بينة ولا على هدى ولا على بصيرة فيما يصنعون إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي والذي تهواه أنفسهم والهوى مذموم في القرآن على كل حال، فأنفسهم رغباتهم وشهواتهم جنحت بهم إلى هذا الطريق طريق الشرك بالله جل وعلا. قال ربنا ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أصوب الأقوال أن يقال إن الواو هنا واو الحال، والمعنى أنهم يتبعون الظن ويميلون إلى أهواء أنفسهم مع ما هم عليه من اتيان الهدى إليهم، أي أن حالهم لم يكن متروكا منبوذا. هملا عبثا إنما جاءهم الرسول بالهدى من ربهم وقول الله جل وعلا ولا قد جاءهم من ربهم الهدى فلفظ رب يدل على أن الله جل وعلا رحيم بعباده اعتنى بهم بعد إليهم الرسول أنزل إليهم الكتب والهدى بالألف واللام هنا أي أن الهدى محصور فيه بل هو إذا أطلق الهدى ليس إلا الدين ولقد جاءهم من ربهم الهدى فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغهم الرسالة ونصح لهم وأدى الأمانة ومع هذا القائم حجة عليهم إلا أنهم كما أخبر الله جل وعلا كانوا باقين على اتباع هوى الأنفس وعلى اتباع الظنون وهذا كله ناجم عن التقليد الأعمى لآبائهم شيء ورثوه وجدوا آبائهم عليه فتبعوه. وفي هذا تحذير للإنسان أن يمشي على غير بصيرة وعلى غير هدى وإن الإنسان لابد أن يكون على بينة من أمره وعلى محجة بيضاء من ربه وإلا لو اتبعنا في زماننا هذا خاصة كل ناحق وكل راية حملت وكل لواء الرفع لكنا لكن حسبنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك بأيديهما نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات قال الله تعالى بعد هذه الآيات أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة هو المراد من هذه الآيات هذا إنكار عليهم والمعنى ليس للإنسان ما تمنى فالذي يمضي مشيئة الله جل وعلا وإرادته فهم في تمنيهم أبو أن تكون النبوة في نبينا صلى الله عليه وسلم ويؤيده قول الله جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال ربنا أهم يقسمون رحمة ربك وقال جل وعلا في آية أخرى عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب والمعنى من هذا كله أنه ليس لهم هذه الأمور أن يقسموا النبوة أو الرسالة أو أن يرفع مقام زيد أو عمر فهذا شيء لا يملكونه وليس لأحد لا لهم ولا لغيرهم فلفظ الإنسان هنا يعني الاستغراق أم للإنسان ما تمنى فلما لم يكن للإنسان شيء بين جل وعلا من بيده مقاليد كل شيء فقال جل وعلا فلله لام الملك المطلق فلله الآخرة أي العالم الأخروي بما فيه والأولى أي العالم الدنيوي بما فيه فلله الآخرة أي العالم الأخري بما فيه وما يقع فيه من أمور من جنة ونار وحساب وعرض ونشور وقول الله جل وعلا والأولى العالم الدنيوي بما فيها من قسمات الرحمة ومن رفاه الله جل وعلا على عباده ونحن نقول مرارا في هذا وفي غيره إن الله جل وعلا يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله إلى هنا نصل وإياكم محبة الكرام إلى ختم هذه الحلقة نشكر في ختمها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي كما نشكركم أنتم على متابعتكم حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القول المؤصل في سور المفصل في سور المفصل ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي تنفيذ ماجد بن راشد الدباس